قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينبضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ مَن يَشَاءُ يَرْحَمُكُمْ أَهْوَى وَمَن يَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ النَّبِيِّينَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ فَارْتَابُوا بِأَنفُسِهِمْ قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عينكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محيورا وإن